وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وقَلِيلٌ من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين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 وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شأم فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من من الاخرين واصحاب الشمال ما فِي الشمال في سموم وحميم وظل يحمو من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون ائذا متنا وكنت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 اَمْ انْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُذْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ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 في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْمُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَن تُمْحِينَ إِذِنْ تَنْظُرُونَ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 فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ الظَّالِينَ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّهَا ذَلِكَ وَحْدَهُ قُلْ يَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ